بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكى وولتا إن سألكم شتى فأما جاءوا بالحصنا فسلوا يسترون لليسر وامنا نقي واستغنا وكذبوا بالحصن وَلَا لِأَحَدٍ عِنَادُ مِن نِعْمَتِهِ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاء